الذين آمنوا أقيروا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَقِيرُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَغَلَّوا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ